Bismillahillahi urhmanir rahim walla نبيه جمع فأثروا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا ما في الصدور إن ربهم من يومئذ